Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardhi ja'ilal Jangan lupa untuk berikutnya, 1000 impose DRN dan dan geschät lassen. Allah pemerhatikan kepada mereka tidak menemukan oleh kindrum dan tunjukkan. Dan akan menemukan kepada them tak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 Wala yagrunnكم بالله الغرور Inna الشيطan lakum adun fattakiduuhu adunwa Inna ma yadu'u huizbahu liyakoonu minna ashabi sariyir الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وعجع كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور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 tak satu minumur, hingga dalam kitab. Inilah yang Allah berikan. Dan apa yang di laut ini adalah minuman yang tidak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 ولا تزِرُ وازرةً وَإِزْرَ أُخْرَى وَيَنْتَدُو مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُزِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْوَعِيبِ وَأَقْرَمُ الصَّلَاةِ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 Wahai yang setinggi kehidupan dan yang setinggi kematian, Inna Allaha yusmiu ma'yiya sha. Wahai yang tak berdengar di dalam kubur, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَهِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا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 Wahai manusia dan hewan dan binatang makanan yang berlainan warna. Dan sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang ذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا منا رزقناهم سرا وعلانيتين يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله INNAHU GHAFURUN SYAKUR WAL LADHI AWHAINA ILAYKA MINAL KITABI WAL HAQQA MUSADDIQAL LINADIYIN INNALLAHA BI'IBADIHI THUM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 Inn Rabbana l-Ghafur Shakoor, Al-Ladhi ahlana dhar al-Muqamat min Fadlihi, La ymasna fiha nassabu, La ymasna fiha lugub.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 فإذا جاءلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا